بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحزم ما أحل الله لك تبتغي مرضا أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم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 يطلقن أي يبدله أزواج خَيْرًا منكن أزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قاتات تائبات تائبات عابدات سائحتات يبات وأبكران يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون